يا أيها الإنسان إنك كاذح إلى ربك كدحا فملاقيه فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا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 فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرأ عليهم الْقُرْآنُ لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون